بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يس والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يس هل في ذلك قسم لذي حجر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد ألم تر كيف فعل بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في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 وَكمود الذي لَجَابُ الصَّخْرَ بِالوادِ وَكِرْعَولدِأَتَادِ الذي نَطَغو فِي البِلاد فأَأكثرَروا فيِيهَافَسَادَةَ صَبَّ عَلَْهِمْ رَبّكَ سَْطَداب فأكتَروا فيِيهَافَسَادَكَ صَبَّ عَلَْهِم ان ربك لبالمرصاد ان ربك لبالمرصاد فامما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرما فاما ال سَان إِذَا مَبَْتَ لَهُ رَبّهُ فَأكْرَنَهُ وَلَاعَلَهُ فَيَقولُول رَبّكْرًَا وَأََّا إذَا مَبَْتَ لَهُ فَقَدرَ عَلَيْهِ رِزبَّهُ فَيَقولُول رَبّ أَهانًَا وَأََّا إِذَا مَبَْتَ وقادر عليه رزقه فيقول ربي أهالا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمَّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمَّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا دكت الارض دك و جاء ربك والملك صفا صفا كلا اذا دكت الارض دكا دك و جاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنا له الذكرى وجيء يومئذ بجهنم يومئذ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 ولا يوثق وثاقه احد ولا يوثق وثاقه احد يا ايتها النفس المطمئنه يا ايتها النفس المطمئنه إعي إ ربك راضية مضيةة فدخلي في عبادي ودخلي إجعي